مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من الثمان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 124. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 125. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنائا وأنزل من السماء ماء فأخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة أعدت للكافرين